111. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا 112. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا